بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب بيان تلميس الجهبية في تأسيس بدعاه مول الكلاميه لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر الوسطي يقول رحمه الله فصل قال أبو عبد الله الرزي التاسع أن أهل التشبيه قالوا إن العالم والبارئ موجودان وكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه قالوا والقول بوجوب هذا الحصر معلوم بالضرورة قالوا والقول بالحلول محال فتعين كونه مباينا للعالم بالجهة فبهذا الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصا بالحيز والجهة وأهل الدهر قالوا العالم والبارئ موجودان وكل موجودين فإما أن يكون وجودهما معا أو يكون أحدهما قبل الآخر ومحال أن يكون العالم والبارئ معا وإلا لزم إما قدم العالم أو حدوث البارئ وهما محالان فثبت أن البارئ قبل العالم ثم قالوا والعلم ضروري حاصل بأن هذه القبلية لا تكون إلا بالزمان والمدة وإذا ثبت هذا فتقدم البارئ على العالم إن كان على العالم إن كان بمدة متناهية لازم حدوث البارئ وإن كان بمدة لا أول لها لزم لزم كون المدة قديمة فنتج بهذه الطريق قدم المدة والزمان فنقول حاصل هذا الكلام أن المشبهه زعمت أن مباينة البارئ تعالى عن العالم لا يعقل حصولها إلا بالجهة وأنتج منه كون الإله في جهة وزعمت الدهرية أن تقدم البارئ على العالم لا يعقل حصوله إلا بالزمان وأنتج منه قدم المدة وإذا ثبت هذا فنقول حكم الخيال إما أن يكون مقبولا في حق الله تعالى أو غير مقبول فإن كان مقبولا فالمشبهة يلزم عليهم مذهب الدهرية وهو أن يكون البارئ متقدما على العالم بمدة غير متناهية ويلزمهم القول بكون الزمان أزليا والمشبهة لا يقولون بذلك والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة وهو مباينة البارئ تعالى عن العالم بالجهة والمكان فيلزمهم القول بكون البارئ تعالى مكانيا وهم لا يقولون به فصار هذا التناقض واردا على الفريقين، وأما إن قلنا إن حكم الوهم والخيال غير مقبول البتة في ذات الله تعالى وفي صفاته، فحينئذ نقول قول المشبهة إن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه بالجهة قول خيالي باطل، وقول الدهري إن تقدم الباري على العالم لا بد وأن يكون بالمدة والزمان. قول خيالي باطل وذلك هو قول أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته وذلك هو المنهج القويم والصراط المستقيم قلت والكلام على هذا من وجوه أحدها أن تسميتها هؤلاء أهل التشبيه مما ينازعونه فيه وذلك أن القوم متفقون على انكار التشبيه وذنب المشبهه الذين يشبهون الله تعالى بخلقه ويجعلون الخالق من جنس شيء من المخلوقات وهذا منتف عندهم كما أقر به هذا الرجل ومعلوم أن كل من نفى شيئا من الصفات سمى المثبت لها مشبها فمن نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفه والقرامطه وغيرهم يجعل من سمى الله تعالى عليما وقديرا وحيا ونحو ذلك مشبها وكذلك من نفى الاحكام يسمي من يقول إن الله يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبها ومن نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول إن لله علما وقدره وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله تعالى يرى في الاخره مشبها وهم من أكثر الطوائف لهجا بهذا الاسم وذم أصحابه ولهذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من دم المشبهة عرفوا أنه جهمي معطل بعلمهم بأن هذا الاسم قد أدخلت الجهمية فيه كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاته ومن نفى علو الله على عرشه يسمى المثبت لذلك مشبهة ومن نفى الصفات الخبرية والعينية يجعل من أثبتها مشبهة وإذا كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به واصطلاحهم وقد علم أن الرازية وأشباهه تسميهم المعتزلة وغيرهم مشبهة فإن كان ينفي عن نفسه هذا الاسم بما يقوله من التنزيه فكذلك حال غيره سواء مع أن هذا الاسم ليس له ذم بلغضه في الكتاب والسنة وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن عيسى الماراني مصنفا سماه تنزيب أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه من كلام السلف والأئمة في هذا الباب كلاما كثيرا لا يحضرني الساعة قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة حكى إسماعيل بن زرارة قال سمعت أبا زرعة الرازية يقول المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالأخبار الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات ويتأولونها بآرائهم المنكوسه على موافقة معتقد من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل نافل ويستدل عليهم بنسبت... بنسبتهم إياهم إلى التشبيه بأنهم معطلة نافية كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك وكيع الجراح وذكر أيضا أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني اعتقاده المشهور وعلامة أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهه اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل من العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم واعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فلو قال الرازي بدل المشبهة مثبته الصفات الخبريه والعينية الذاتية أو مثبته العلو أو جهة العلو لكان في ذلك من العدل ما ليس في هذا الاسم وأيضا فإنه قد صرح في أجل كتبه وهو نهاية العقول أن المجسمة القائلين بالجهة وغيرها ليسوا مشبهة وكذلك رد على من كفرهم لكونهم مشبهة فتبين أن التشبيه إن كان المراد به إثبات مثل لله عز وجل فهم لا يقولون بذلك وإن كان المراد إثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس وهذا قول أئمته في المجسمة بل هو أصح قوليهم في غلات المجسمة قال أبو المعالي باب نفي المثل والتشبيه عن الله من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث فالرب سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من الحوادث ولا يشبهه شيء منها والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين فقد غلط طائفة في النفي فعطلت وغلط طائفة بالإثبات فشبهت وألحدت. فأما الغلات في النفي فقالوا الإشراك في صفة من صفات الإثبات من صفات الإثبات يوجب الاشتباه. وقالوا على هذا القديم سبحانه لا يوصف بالوجود بل يقال ليس بمعدوم فكذلك لا يوصف بأنه حي عالم بل يقال ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت. وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وأما الغلات في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول بمماثلة القديم سبحانه الحوادث فإنهم أثبتوا له الصورة والجوارح والاختصاص بالجهات والتركيب والأقدار والنهايات ومن غلاتهم من يثبت للقديم تعالى عن قولهم اللحم والدم والهيئة ويقولون من الأرواح وصاروا إلى أنها من ذات القديم سبحانه وأنها تحل. الأشخاص. فإن قال قائل ما معنى التشبيه قلنا قد يطلق التشبيه والمراد به اعتقاد المشابهه ويطلق والمراد منه الإخبار عن تشابه المتشابهين ويطلق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل فإن قيل فهل تسمون غلاة المجسمة قلنا قال أبو الحسن في بعض كتبه نسميهم مشبهة وإن لم يصرحوا بلفظ التشبيه بل أبوه وامتنعوا منه فإن الأمة مجمعة على ان من اثبت لله الجوارح والأعضاء والصورة واللحم والدم والتأليف فقد شبه ربه بخلقه فلا ينفعه بعد ذلك نفي سمة التشبيه عن نفسه بالقول بأنه جسم وشخص بلا كيف أو أنه على صورة الإنسان بلا كيف وقال في بعض كتبه المشبهة من يعترف بالتشبيه ويلتزمه وأما من ينكره فلا نسميه مشبهة إذ حقيقة مثلين المشتبهان في جميع صفات النفس وليس كما يلزم صاحب مذهب نظرا يجوز وصفه به ابتداء فإن قيل هل تكفرون الغلاة منهم قلنا القول في التكفير سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وبالجملة كل من شبهه فيما يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة ولم يرد على ما ورد التعبد به ولا يفسره بما يوهم السامع تشبيها مع اعتقاد التقديس والتنزيه عن سمات الحدث فالأمر فيه قريب هذا كله كلام أبي المعالي وأصحابه فقد ذكر في تسمية غلاة المجسمة مشبهه قولين لابي الحسن والمنصور عندهم هو القول الثالث وأن لازم المذهب ليس بمذهب فأما المجسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهه على القولين ومعلوم أن القائلين بالعلو على العرش بل بالجهة ليسوا بذلك من الغلاة بلا نزاع سواء صرحوا بأنه جسم غير مركب أو قالوا بالتركيب أو نفوهما جميعا إذا القول بأن الله تعالى نفسه فوق العالم هو قول الصفاتية من الكلابية والكرامية وأمة الأشعرياء مع جماهير طوائف المسلمين، فيمتنع إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء، وإنما يطلق عليهم الجهمية من المعتزلات ونحوهم، وغلاط الجسم المجسمة عنده، وغلاط المجسمة عنده الذين ذكر فيهم قولين. هم الذين يثبتون مع التجسيم صورة الإنسان أو يثبتون له اللحم والدم كما ذكر، ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة المدح والذم والحب والبغض والموالاه والمعادات والطاعة والمعصية والبر والفجور والعدالة والفزقة. والإيمان والكفر هي الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فأما ما سوى ذلك من الأسماء فإنما تذكر للتعريف كأسماء الشعوب والقبائل فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية بها بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كحال من يعلق الموادات والمعادات بأسماء القبائل أو البلدان أو المذاهب المتبوعة في الإسلام كالحنفية والمالكية والشافعية والحمبلية والمشايخ ونحوهم وإذا كان كذلك فسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي ونعيم بن حماد وغيرهم بذم المشبهة وبينوا المشبهة الذين ذموهم أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب والسنة إذ دخلوا في التمثيل إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك إجمال وايهام واشتراك بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله عز وجل الوجه الثاني أن هذه الحجة تحتج بها طوائف من متكلميهم من الكرمية وغيرهم والا فجمهورهم لا يحتاجون إلى قياس شمولي في هذا الباب بل عندهم أن علو الله على العرش معلوم بالفطرة الضرورية وقد توطأت عليه الآثار النبوية واتفق عليه خير البريه ويقولون نفي ذلك تعطيل للصانع معلوم بالضرورة العقلية فلو فرض أن هذا القياس عرضه ما ابطل لم يبطل ما علموه بالفطرة الضرورية من أن الله فوق خلقه وأنه يمتنع كونه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يلزم من كون العبد مضطرا إلى العلم بحكم الشيء المعين أن يجعل نقيض ذلك قضية عامة كلية فإن العلم بالمعين الموجود يلزمه نفي النقيض وذلك شيء غير العلم بنفي المطلق الكلي وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة والإثبات للشريعة يعلمون أن الله تعالى فوق العالم ولا يخطر بقلوبهم تقدير وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه حتى ينفوه إذ الأقوال المنافية للإيمان لا يجب أن تخطر لكل مؤمن لكن لما حدث من ابتدع هذا النفي يتكلم المسلمون في رده تارة ببيان أن الله تعالى فوق خلقه من غير تعرض لغيره وتارة ببيان استحالة نقيض ذلك وتارة ببيان استحالة موجود لا داخل العالم ولا خارجه ومن علم أن الله عز وجل فوق العالم نفى أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه وأما هل يمكن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه؟ فقد يخطر بقلبه وقد لا يخطر. الوجه الثالث أن هذه الحجة المذكورة ليست نظير ما ذكره من حجة الدهلية، وذلك أن هؤلاء قالوا الخالق والمخلوق موجودان، فكل موجودين، فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر. أو بائنا عنه وكذلك إذا قيل إما أن يكون أحدهما داخلا في الآخر أو خارجا منه وكذلك إذا قيل إما أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مقارنا له أو منفصلا عنه بائنا منه ثم قالوا وليس هو فيه فوجب أن يكون خارجا منه وهذا مقصودهم فنظيره أن يقال البارئ والعالم موجودان وكل موجودين فإما أن يكون وجودهما معا وهما متقارنان وإما أن يكون أحدهما قبل الآخر وليس مع العالم مقارنا له فواجب أن يكون متقدما عليه وهذا حق فهذا تمام الموازنة والمعادلة بين الحجتين فالاولى دلت على أن البارئ تعالى خارج عن العالم ليس فيه وهذه دلت على أن البارئ سابق للعالم لم يقارنه العالم وكذلك قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة كما أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبله حقيقة فكذلك العلو على العالم قد يقال إنه يكون بمجرد الرتبة، كما يقال العالم فوق الجاهل وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال عليه علوا حقيقية وهو العلو المعروف والتقدم المعروف فهذا هو الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة وكلاهما حق يقولون به فعلم أن الحجة عليه لا له الوجه الرابع أن هذه المعارضة قد أخذها الرزي ممن احتج بها قبله كاب المعالي وذويه فإنهم ذكروها في مسألة حدوث العالم وذكروها في مسألة الجهة لما أولد عليهم كل واحدة من الطائفتين ما به من القضيتين الفطريتين فظنوا أنهم بهذا الالزام أنهم يخلصون من من معارضه الطائفتين ويجعلون ذلك دليلا على أنها من حكم الوهم ومع هذا لم يخلصوا بذلك من معارضه الطائفتين بل ادعوا ما يخالف العقل الصريح وكان ذلك مما سلط عليهم الفلاسفة الدهرية رأوا احتجاجهم بهذه الحجة الضعيفة وكان ذلك مما سلط عليه المسلمون المثبتون وهذا كما ذكره الإمام أحمد في مناظرة جهم للسومنية فهكذا أجاب أهل الكلام الذين تكلموا في مناظرة الكفار وأهل الأهواء من المذاهب والحجج بما ليس موافقا للشريعة وما ينكره العقل الصريح فصاروا كما جاهد من جاهد الكفار جهاداً ظلمهم به وخرج فيه على الشرعة وظلم فيه المؤمنين جميعاً حتى كان مضرة ذلك الجهاد على المسلمين وعلى أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته وقد بسطنا الكلام في أمثال هذا في غير هذا الموضع ثم غاية ذلك أنه جواب إلزامي لعلمي وهو لا ينفع لنا لا للناظر ولا للمناظر وذلك أن المثبت إذا قال لهم كل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو بائنا عنه كان من المعروف بنفسه أن هذا حكم الفطرة الإنسانية الموجودة لبني آدم وهذه الفطرة الضرورية لا تندفع بمعارضه ولا جدل فإذا قالوا هذا من حكم الوهم الباطل وبمنزلة قول الدهرية من الفلاسفه وغيرهم كل موجودين فإما أن يكون أحدهما متقدما على الآخر أو مقارنا له قيل له هب أن الأمر كذلك فهذا الذي مثلت به هو حق أيضا تقبله الفطرة وتحكم به فإذا قال هذا من حجة الدهرية القائلين بقدم العالم فإذا صححناه لزمنا القول بقدم العالم وهو باطل وما استلزم الباطل فهو باطل قيل له هذه القضية معلومة بينة بنفسها في ضرورية وأما كونها مستلزيمة للقول بقدم العالم فهذا ليس بين ولا معلوم بل أنت تقوله وقد يكون هذا من ضعف جوابك عن دعوة تلازم فلما عجزت عن الجواب سلمت التلازم الوجه الخامس أن يقول هب أن نفرض تلازمهما فالعلم بهذه القضية التي ألزمتموني نفيها لانفي معها الأولى التي إثباتها أبين في العقول من كون العالم الذي هو عندكم جميع الاجسام وصفاتها محدث وليس شيء منها بقديم فالاحتجاج على بطلان هذه المقدمة ببطلان هذا اللازم الذي هو اخفى منها عكس الواجب، بل إن صح هذا التلازم كان بعض قول الفلاسفة أصح من قولكم. يا معشر من لهم، والله تعالى لم يأمرنا أن لم يأمرنا أن ندفع الأقوال الباطلة من أقوال الكفار وغيرها بالأقوال الباطلة، بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله، وألا نقول على الله إلا الحق، ولا نقف ما ليس له ما ليس لنا به علم. قال الله تعالى قل امر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شلآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقاره للتقوى واتقوا الله وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله يقول على الله إلا الحق وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وقال تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وليس من الأحسن أن يدفع الباطل بالباطل أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن المبطل يدفع به الحق قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاجرتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم فذم الله من جادل في الحق بعدما تبين ومن في فيما ليس له به علم ومن أبيان الحق ما كان معلوما بالفطرة فكيف يجوز أن يجادل أحد فيه فيدفعه وإن كان هذا مشتبها على أحد كما ما ليس له به علم وليس لأحد أن يحاج في ما ليس له له به علم وهذا أصل عظيم ومن أعظم ما ذنب به السلف والأئمة أهل الكلام والجدل وإن جادل الكفار وأهل البدع أنهم يجادلون بالباطل في الحجج وفي الأحكام فتدبر هذا واحترس منه فانه من توقاه تخلصت له السنة من البدع والحق من الباطل والحجج الصحيحة من الفاسدة ونجا من ضلال المتفلسفين وحيرة المتكلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الوجه السادس أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا عارضهم بمذهب الآخرين ما يطي هذه المعارضة فيقول المثبت للعلو من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفه الصابئين والمشركين وغيرهم أنا أعلم بفطرتي أن الموجود إما أن يكون محايثا لغيره أو مباينا له وقولك إن هذا إن هذا مثل قول الفيلسوف الدهري الموجودان إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله هو أيضا معلوم لي وقولك إن هذا يستلزم تقدم العالم أنا لا أجزم بهذه الملازمة نفيا ولا إثبات وقد يقول أيضا أنا لا أنظر في هذه المعارضة وسواء جزمت بثبوت الملازمة أو انتفائها أو لم أجزم بشيء فأقول لا يخلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزما للقول بقدم جسم من الأجسام أو لا يكون فإن لم يكن مستلزما بطلة المعارضة وإن كان مستلزما لقدم جسم من الأجسام فليس علمي بحدوث الأجسام الذي تسميه حدوث العالم أبيان عندي من العلم بهذه القضية إذ هذه المقدمة ضرورية فطرية وتلك تحتاج إلى مقدمات طويلة خفية وفيها نزاع كثير ولا أيضا دلالة الكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام بأظهر من دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق العالم بل القرآن مملوء بما يدل على أن الله تعالى فوق العالم وهو دال على أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولكن هو يذكر مع ذلك أنه استوعى العرش والذي نطق به القرآن في جميع الآيات لا يمكن أن يستدل به على أن جميع الأجسام محدثة إلا بتوسط مقدمات مستنبطة بأن يبين أن هذا المذكور في القرآن هو الأرسام وألا لا جسم إلا ما أخبر بخلقه وأما دلالة القرآن على العلو فلا تحتاج إلى مقدمات مستنبطة فإذا كان العلم بأن الله تعالى فوق العالم أبين في الفطرة والشرعة من كون الأرسام كلها محدثة لم يجب على أن أترك ذلك المعلوم البين في الفطرة خوفا أن يلزمني إنكار هذا الذي ليس هو مثله في ذلك وهذا الجواب بين ظاهر وملخصه أن هذه الملازمة التي ذكرها وهو أن هذا يستلزم أن يقال مثل حجة الفلاسفة المستلزمة قدم الزمان إما أن تكون هذه الملازمة حقا في نفس الأمر أو باطلا فإن كانت باطلا بطلت المعارضة وإن كانت حقا لازمة إما ثبوت اللازم وإما انتفاء الملزوم لا يلزم انتفاء الملزوم عينا وإذا كان كذلك فليس العلم بانتفاء اللازم بأظهر من العلم بثبوت الملزوم بل ثبوت الملزوم أبين في الشرع والعقل فلا يجوز على هذا التقدير انتفاء اللازم فلا تصح المعارضة وهكذا يقول الفيلسوف وذلك يظهر بالوجه السابع وهو أن الفيلسوف يقول علم بأن المجودين إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله علم بديهي فطري وأما قولك إن هذا مثل قول المجسم الموجودان إما أن يكون أحدهما محايثا للآخر أو بائنا عنه أقول لا يخلو إما أن تكون هذه المماثله حقا أو باطلا فإن كانت باطلا لم يرد عليه وإن كانت حقا واجب علي التزام المماثلة وذلك يقتضي أن أقول بثبوت النقيضين جميعا أو انتفائهما جميعا لا يقتضي أن أثبت الزمانية في المكانية فإذا كنت قد فرخت بينهما بإثبات هذه ونفي الأخرى أكون مخطئا في هذا التفريق لم يتعين خطأي في المكانية حتى فيها وأسوي الأخرى بها في النفي بل إذا سويت بينهما في الإثبات يلزمني أن أقول إن واجب الوجود مباين للعالم وإذا سويت بينهما في النفي وسلم أن ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالم كان غاية ما يلزمني إما بطلان القول بقدم العالم وإما بطلان دليل معين يدل على قدمه ولا ريب أن قدم العالم أو صحة هذه الحجة اخفى وأبعد عن المعلوم بالفطرة من كون واجب الوجود تعالى فوق العالم فإن الإقرار بهذا ثابت في الفطرة وقد تواتر عن الأنبياء والرسل القول به فإذا كان على أحد التغذيرين أخالف المعلوم بفضرة من العلوم الضرورية فانفي كل واحد من القضيتين وأخالف الأنبياء والمرسلين وعلى الآخر إنما أخالف الحجر الدالة على قدم العالم وأبطل هذه الحجة المعينة كانت مخالفة هذه أولى في عقل كل عاقل وهذا الكلام في غاية الإنصاف والبيان فعلم أن ما ذكروه من المعارضة لم يندفع به واحد من الطائفتين لا في المناظره ولا في نظر الإنسان بينه وبين ربه تعالى ولكن أوهم هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء والتزموا مخالفة الفطرة الضرورية العقلية التي اتفق عليها العقلاء في كل من الإهامين مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل ببعض ما قالوه في كل واحدة من المسألتين مسألة حدوث الأجسام ومسألة علو الله تعالى على خلقه هذا كله إذا لم يكن في الفلاسفة من يقول بالجهة ولا في المسلمين من يقول بقدم بعض الأجسام فكيف والمثبت للجهة يقول ما يقال في الوجه الثامن وهو أن يقول غاية ما ألزمتني به من حجة الدهرية أن يقال بقدم بعض الأرسام إذ القول بقدم الأرسام جميعها لم يقل به عاقل والقول بخلق السماوات والأرض لم تدل هذه الحجة على نفيه وإنما دلت إن دلت على قدم ما هو جسم أو مستلزم لجسم وهذا مما يمكن الالتزامه فإن من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملل لا يقولون بحدوث كل جسم إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه أو الموجود أو الموجود أو الموصوف فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث كل موجود وموصوف وقائم بنفسه وذلك يستلزم بأن الله تعالى محدث وهؤلاء يقولون لمناظريهم نحن نبين أن القول بحدوث كل ما يقول في هذا المعنى الذي تسمونه جسما يستلزم حدوث البارئ تعالى ونبين أن قولكم إن الله تعالى ليس بجسم يستلزم حدوث البارئ أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم حدوث البارئ كما سنبين أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم البارئ وهذا أمر قد بين في غير هذا الموضع وبين أن ما ذكره النفات من حدوث كل جسم حدة باطلة مبتدعه حتى ذكر أبو الحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء والرسل وأتباعهم وأنها محرمة عندهم وإذا كان كذلك فتقول لهم مثبتة الجهة إذا كان تصحيح هاتين المقدمتين الفطرتين يستلزم. الفطريتين يستلزم مع كون البارئ تعالى فوق العالم يمبين الله أن يكون من الألسام ما هو قديم أم كان الالتزام ذلك على قول طوائف من أهل الكلام بل على قول كثير منهم ولم أكن في ذلك موافقا للدهرية الذين يقولون إن الأفلاك قديمة أزلية حتى يقال هذا مخالف للكتاب والسنة أو هذا كفر بل الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون من خلق المخلوقات وحدوث المحدثات أقول به وأما كون البارئ جسما أو ليس بجسم حتى يقال الأجسام كلها محدثة فمن المعلوم أن الكتاب والسنه والإجماع لم تنطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة بخلاف قولي بأن الله تعالى ليس فوق العالم وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه لان فيه من مخالفه الفطره والشرعه ما هو بين لكل احد وهو قول لم يقوله امام من ائمه المسلمين بل قالوا نقيضه فكيف التزم خلاف المعقول الفطري وخلاف الكتاب والسنه والاجماع القديم خوفا ان اقول قولا لم اخالف فيه, لم أخالف فيه كتابا ولا سنه ولا اجماعا ولا معقولا فطريا بل يقول في الوجه التاسع هذه المعارضة تؤكد مذهبي وتقويه وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي فإن احتججت علي بأن الله تعالى مبين للعالم بأن الموجودين إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو محايثا له فقلتم هذا معارض بقول الفيلسوف إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدما على العالم أو مقارنا له وذلك يستلزم القول بقدم الزمان المستلزم للقول بقدم بعض الأرسام فأقول إذا كانت هذه الحجة التي عرضتموني بها مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسما أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه بأن الجسم القديم هو الله سبحانه كما يقوله المثبتون وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك فتكون هذه الحجة التي عارزتم بها دليلا على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي ذكرتموه الذي نقول إنه ملازم لكونه منصوفا وقائما بنفسه وإن نازعة في الملازمة وذلك يدل على صحة الحدة الأولى بالاتفاق فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا له أو حال فيه وهذا متفق عليه فإنكم لا تنازعون في أن الجسم أو ما يقوم به إما مباينا لغيره أو محايثا له واذا كان موجب الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني أن أقول هو جسم وذلك يستلزم أن يكون مباينا للعالم كاد هذا الذي ألزمتموني به حدة ثانية على أنه مباين للعالم فأردتم معارضة كل حجة بالأخرى ليكون ما قلتموه من تناقض الحجتين نافيا لكونه مباينا للعالم ولكون كل جسم محدث، فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان وأن كل واحدة منهما تدل على أنه تعالى مباين للعالم ويقول في الوجه العاشر إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضرورتين. الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة وقول القائلين بأنه جسم وكونه جسما يستلزم القول بالجهة كما توافقون عليه وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون أنتم وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدما وأصحابكم إن نفي الجسم مستلزم لنفي الجهة والعلو على العرش وأن ثبوت العلو على العرش يستلزم ثبوت الجسم فإذا تكون كل واحدة من هاتين المقدمتين الفطريتين دليلا على كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلا على الآخر فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج وهي مبنية على مقدمات فطرية فقد بيّن هذا أن ما ذكرتموه معارضة للنفاة لتطلوا به حجتهم وهو من أعظم الحجج على صحة قولهم وكذلك أيضا يقول الفيلسوف في الوجه الحادي عشر وهو أن يقول هذا الذي عارضتني به في مسألة الزمان أكثر ما يوجب علي أن أقول بالجهة والقول بالجهة هو قول أئمة الفلاسفة كما ذكرناه فيما مضى عن القاضي ابي الوليد بن رشد الفيلسوف الذي هو من اتبع الناس لأقوال ارسطو وذويه وأنه قال القول في الجهه وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأب المعالي ومن اقتدى بقوله قال وظواهر الشرع كلها تقتضي وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله الرحمن على العرش استوى ومثل قوله وسع كرصيه السماوات والأرض ومثل قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة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 قال وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في السماء كم اتفقت جميع الشرائع على ذلك والشبهة التي قادت, الجهة قادت نفات الجهة إلى نفيها هو انهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه وأنه قرر أن ما فوق العالم وهو الجهة ليس مكانا على اصطلاح الفلاسفة إذ المكان عند أرسط هو السطح الباطل من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي إيلان قال وقد قيل في الأراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة إلى أن قال فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأن الذي جاء به الشرع وابتنى عليه فإن ابطال هذه القاعدة ابطال للشرائع فقد حكى اتفاق الحكماء على إثبات الجهة قال وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى في السماء وأن قيل في الأراء السالفة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع يعني ما فوق العالم ومسكن الروحانيين يريدون الله تعالى والملائكة وتصريحهم في هذا بلفظ المسكن يشبه ما ذكره الأشعري أن المسلمين جميعا إذا نابتهم نائبة يقولون يا ساكن العرش فقد ظهر بهذا أن ما ذكره من التناقض على المجسمة والفلاسفة لا يرد على واحدة منهما بل يمكنهم نفي هذا التناقض فصل لفظ الظرف فيه اشتراك غلط بسببه أقوام فإن الظرف في اللغة قد يعنى به الجسم الذي يوعى فيه غيره فيظن إذا تعملت هذه الأدوات في حق الله تعالى أنه محل المخلوقات تكون في جوفه وأنها محل الله يكون في جوفها وهذا مما يعلم قطعا أن هذه الأدوات لم تدل على ذلك في حق الله تعالى ألبت بل النحات سموا الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني التي هي عام من ذلك بالظروف حتى يدخل في ذلك ما لا يحيط بالمظروف وأنواع متعددة. وقد قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقال تعالى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقالت تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعالى لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة ولفظ مع من الظروف وقد أضيف اسم الله إليه فيما شاء الله من المواضع وإضافته إلى الظرف أبلغ من إضافة الظرف إليه قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعرج الملائكة والروح إليه وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه إذا أراد الله رحمته أن يتوب منه كما قال أول المعالي عند الموت قد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن ان لم رحم ربي برحمته، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويدي وها أنا أموت على عقيدة أمي ورويا على عقيدة عجائز نيسابور ولهذا يقول مثل هؤلاء عليكم بدين العجائز فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز خير من هذه الأباطيل التي من شعب الكفر والنفاق وهم يجعلونها من باب التحقيق والتذقيق فصل أبو عبد الله الرزي فيه تجاهم قوي ولهذا يوجد ميله إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية الذي يقولون إنه فوق العرش وربما كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء ويعادي هؤلاء أكثر من أولئك مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية كفار وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه إلا الله تعالى وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتبا حتى قد صنف في السهر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت وإن كان قد أسلم من هذا الشرك وتاب من هذه الأمور فهذه الموالات والمعادات لعلها في تلك الأوقات ومن كان بتلك الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة ومن فعل هذا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 ولم يكن عنده من آثار الأنبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهرية واحتج أيضا بما نقله عن أبي معشر البلخي المنجم وهو من أتباع الصابعين بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر وعبد القبر بدة كما أخبر بذلك عن نفسه وصنف ما صنف في ذلك وجواب الدهرية أنه قبل العالم وما فيه من الزمان وقولهم والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لا تكون إلا بالزمان والمدة فصل تنازع المسلمون في تسمية الله بالدهر، ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقول أن أحدكم للعين بالكرم فإن الكرم الرجل المسلم، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواة أخرى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما هل يألفظ مسلم قال القاضي أبو يعلى في أبطال التأويلات علم أن أبا بكر الخلال قال أخبرني بشر بن موسى الأسدي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء قال القاضي وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث وقال حمبل سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله كنا عند سفيان بن عيينة بمكة كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فقام فتح بن سهل فقال يا أبا محمد تقول يا دهر زقنا فسمعت سفيان يقول خذوه فإنه جهمي وهراب فقال أبو عبد الله القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال القاضي وظاهر هذا أنه أخذ بالظاهر الحديث ويحتمل أن يكون قوله ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار الصفات في الجملة ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة قال وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله يعني ابن حامد هذا الحديث في كتابه وقال لا يجوز أن يسمى الله دهرا والأمر على ما قاله لأنه قد روي في بعض ألفاظ الحديث ما يمنع من حمله على ظاهره هذا ولم يرد في غيره من أخبار صفات ما دل على صرفه عن ظاهره فلهذا أوجب حملها على ظاهرها وذلك أنه روى فيه أنه يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ آخر لي الليل والنهار أجدده واوليه وأذهب بملوك وآتي بملوك فبين أن الدهر الذي هو الليل والنهار خلق له وبيده وأنه يجدده ويبليه فامتنع أن يكون اسما له وأصل هذا